uni la احدا متلك بيحسسني بالحنية لو يلمسني خلي العالم منك ومني يتعلموك في عشاء a how bit afsar fiha that